Bismillahir Rahmanir Rahim Ya ayyuhan nas taqū rabbakum in nazalat as-sa'atu shay'un 'azīm yawma tarawna tadhhalu kullu kullu hamlin Hamla wa سُكَرا وَمَا هُوَ بِسُكَرا وَلَكِنَّ عَذاباَ اللهِ شَديدا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ اتَّبَعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ اهدي الى عذاب السعير يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم, فإنا خلقناكم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 من الناس من يجادل في الله بغير علم وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو ب المول وَلا بك العشير إ الله يذخل الله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 الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فياب من نار يصد من فوق رؤوسهم الحميم يصار بهم كلما وحلون فيها من نساورا ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون المسجد الحرام الذي 129. واشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائم جِ مَ لشد مَنَام في عَلَم وَيَذكُرس مَلَّ فيِي أَ مِ مَلومَاتٍ على مَا رَزَقَهُم مِم بَمَةِ النام فَكُل مِ وَأَقَعمُبَ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 حيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها انتقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا 122. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 123. فإلهكم إله واحد فلو أسلموا وبشر المخبتين 124. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما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 118. أكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 119. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم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 مَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَا يَنصُرُ نَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إن نَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ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 119. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين 110. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم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 17. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد 18. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك لا تُخْبِتْ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْ فَتْرَةٍ مِنْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يوم عقيم الملك يوم اذل لله صنا الله له هو خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله العليم الحليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم ابغيا عليه لينصرا الله ان الله العفو غفور ذلك بان الله يولج الليل في النهار وي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 126. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد 127. تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على ال وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادُعُوا إِلَى رَبِّكِ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 قابل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير